إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَا رِكَفًا فِينَا ضَعِيفٌ ولولا رَأْضُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَمَنْ يُجَادِلُ مَنْ بِظُلْمٍ مُبِينٍ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ احْمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعذ الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومداه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد